فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فانجاه الله فانجاه الله من الناس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 لَكُمْ مِنَ النَّاصِرِينَ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ النُّبُوَةَ وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ولوط إذ قال لقومه إنكم لا تأتون الفاحشة ما بِهَا بها ما سبقكم بِهَا مِنْ من أحد من العالمين فإنكم لا تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في نادكم المُنكَر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين